121. بسم الله الرحمن الرحيم 122. ألف لامرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 124. تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير 129. وأن رَبَّكُمْ ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. 111. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير 112. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه 113. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 114.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 وَهُو الذي خَلَقَ السَّماواتِ والأَغوَ فيِي سَّةِ أيام وَكَانَ عرشُوه على الم إ يَابْ وَكُم أيكُم أَحْسَن وَعمللا وَل قلت إِن قُلتَئكُم م برثونَمِ بعدِ المَووتِ لا يقولًا الذيينَكَفرَوا إنه إَّا صِحر م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 124. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور 125. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور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 119. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون 110. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون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 أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مذية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 119. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين 110. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة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 114. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون 115. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 124. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع 125. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون 126. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين 127. الله إن اصْفَحُوا عَلَيْكُمْ مَا ذَابَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ لَنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَحْنُكُمْ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمْ يَتَسَاءَلُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الruحِ وَلَا مَنظِّرٍ وَلَٰكِنِّي نَذَرْتُكُمْ وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجِيرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِقَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَعَاقُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ قَوَّتْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ 124. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب 125. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا 126. الله أعلم بما في أنفسهم إني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 حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَاجَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَنِينٌ وَقَالُوا ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا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 وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ آنَتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَقَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ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 نَقُولُ إِن لَّعْتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا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 117. ويستخلف ربي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ 118. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من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 114. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد يَعْبُدُ يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب 115. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة الربّ وَآتَان مِه رَحم فمَي يصُونِي مِنَ الله إن عصيتُ فمَا تَزدونَ لِي غييرَ تَقْس وَيا قَوْمِهَا بِهِ ناقَة اللهِ لَكمم آيتَ فَذَرهَا تَأكُل في أأَغّ اللهه وَلا تََّهَا بِسور 119. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب 110. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب 129. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا آمَنُوا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ 121. إن ربك هو القوي العزيز 122. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 123. كأن لم يغنوا فيها أَلَئِنْ ثَمُود كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدًا لِثَمُود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ عِجْلٌ حَنِيث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 111. فلما ذهب عن إبراهيم الضوء وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط 112. إن إبراهيم لحليم أواه منيب 113. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر رَبِّكَ جاء مْ آتهِم عذاابُ غَيمَْدُود وَلََّ جَأَتْسُوسُلُنا لُقَس أَبِهِمْ وَواقَ بِهِمْ ذَوْع وَقَالَهَا يَوْ عَصم وَجَ أَهُ قَهُ وَرونَ إلَيْهِ وَمِن قَدْلُ كَانهُ يَععمللونَ السَّّ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 111. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد 112. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك 113. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنِهُ مُصيبُهَا مَا أَصابَهُم إَِّ مَوْوعيدَهُ الصُب عَلَْسَ الصّبِحُ, الصبح بِقَرب فَلَمَّ جَ أَأَمْرُناَا جعلنَا عَِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْقرَرنَا عَلَيْهَا وَأَمْقرَرْنَ عَلَيهَا خِجَا من وَتَمْ مَسْوَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم ارفعوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم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 114. ورزقني منه رزقا حسنا 115. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 116. إن أريد إلا الإصلاح ما استقعت 117. وما توفيقي إلا بالله 118. عليه توكلت وإليه أنير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 الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط 110. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب 129. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا آمَنُوا آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 120. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَبَأَؤَ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقُدُّ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ نَارًا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئساً رفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 124. إن ربك فعال لما يريد 125. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في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 جئنا منهم واتبع الذين ولموا ما اسرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ومن واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين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 وجاءك في هذه الحق وموعرة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون